إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ما يبلوكم الله به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 ولا تسألون عن ما كنتم تعملون ولا تتخذون أي منكم دخل بينكم فتزلق دم بعد ثبوتها فتزلق دم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتتم على سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحاً يذكر أوثا وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم. ولا نجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.